وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا نَفِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَأَنْتَ القول وكان الله بما يعملون محيطا هانتم هان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 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْتُبْ بِالْمُنْفَى فَإِنَّ ما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئتنا وثما ثم يرمي به بريئا وقد احتمل بهتاما وإسما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم كَمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من مر بصدقنا ومعروفنا وصلاح بين الناس